ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكر على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا